119. وكان شهيد وإنه لحب الخير لشديد 110. يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور 112. إن ربهم بهم يومئذ لخبير